غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا إذا نجيت الرسول فقدموا بين ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ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 اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا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 استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوته بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا للابصار ولو ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم, لعذبهم في الدنيا والآخرة لعذبهم في الدنيا والآخرة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 من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم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 فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه واتقوا الله إني الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُلَاءِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّرَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ وَلَا يَجْدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 والله يشهد انهم لكاذبون لئن أخرجوا ولا لا يخرجون لا ولئن لا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لا لا ينصرون أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفضاهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء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 غير المغضوب عليهم ورب الين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 لاتتخذوا عدوّي وعدوّكم موليا تلقون اليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يضون إليه بالمواد، وأنا أعلم بما أخفتُم وما أعلمتُم، وما يفعله منكم، فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم إن الله بما تعملون بصير قد كانت لَكُمْ يجب حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم اشخاص يجب منكم يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فان الله هو الغني الحميد اسال الله ان يجعل بينكم الله وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم لا ينهى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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن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 ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون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 على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله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 سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مغة عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرسوس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 قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده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 اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي فناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورضنا من المعيشة بما قسمت لنا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 اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللهم انا نسالك قلوبا اواهمه أو مخبتا منيبه في سبيلك اللهم إنا نسالك ان تبارك لنا في أنفسنا وفي أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرواحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلنا وفي محيانا وفي مماتنا وفي أعمالنا فتقبل حسناتنا اللهم إنا نسالك ان ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ورسالا صادقا ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك انت علام الغيوب ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذاب النار وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين